قال يا قوم يريتم إن على بينة من ربي وآتاني رحمة من عيده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون وَيَقُولُ مَنْ يَعْصِرُ مِنَ اللَّهِ يطْرُدُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي قالوا يا نوح قد جادتنا فأثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمجزين ولا ينفعكم نصحي إن أودت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يؤيكم هو ربكم وإليه توجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا ما قد آمل فلا تبتيس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مضرقون ويصنع ك و كل ما مر عليهم قومه سخروا من قارئ تسخر منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يحنيه عذابا يخزيه ويحل عليه عذابا مقيم حتى إذا جاء أمونا وفوت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زودين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربه لغفور الرَّحِيمِ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى, ونادى نوح ابنه وكان في معزره يا ابن يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبري يرصمني من الماء قالنا عاصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعيم أك ويا سماء أقرع وغض الماء وقضي الأم واستوت على الجوده وقيل أبعد للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهله وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ تَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا ليس إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ صالح غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْ لك لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنِّي أَعِيبُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِعِلْمٍ وَإِلَّا تُؤَاخِّرْنِي وَإِلَّا تُؤَاخِّرْنِي وَتُهَمِّنِي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 قال يا قوم اعبدوا الله ما من إله غيره إن أنتم إلا مفتون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يوسر السماء عليكم مدررا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا عهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا وتراك بعض آلهتنا بسوء قال أني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم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 ونديناهم من عذاب غليب وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا سرا واتبعوا أمر كل جبار العليد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفر ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهدى أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني من فمن يعصوني من الله نعسيته فما تزيدون لي غير تغسيل ويقوم آدينا قد الله لكم آياتا فدعوها تأكل في أرض الله ولا تمسها ولا تمسها بسوء فأخذك عذاب قريب قريبا فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكتوب فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَاءَ صَالِحٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَبِرَحْمَةٍ ون... مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَهْوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْعَدَ بَاسِقُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن فيها يَغْنَوْا فِيهَا أَرَأَى إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ألا بعدا لثمود ولقد جاءت أوسلا إبراهيم بالبشرى قالوا قال سلام قال سلامو فما لبث أن جاء بعجل الحنيذ فلما رأيهم لا تصيوا إليك وهم وأوجس من الخيفة قالوا لا تخفن أوسلا إلى طملوط وامرأة قائمة فضحكت فبشونها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب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 يا إبراهيم أعرض عن هذا إنهم قد جاء مربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم نصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتين أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفه أليس منكم رجل قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أو آمي إلى غبن شديد قالوا يا نوط إنا رسل ربك لن يصروا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنهم مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء مناجعنا عاليها سافنا وأنطنا عليها حجارة من سجير ما ضد مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وَإِلَى مَدِينَةٍ أَخَاهُمْ شُعِيبٌ قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَانَقُصُ مِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَىكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ويا قوم أوفوا المكيان والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أن صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبدها باؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأت الحليم الرشيد قال يا قوم إن على بينة وارزقني من رزقا حسنا ورزقني من رزق الحسن وما اريد ان اخالفكم الا ما امهكم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 مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رمطك نرجمناك وما آت علينا بعزيز قال يا قوم أعز عليكم من الله واتخلتموه وراءكم دهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن وَنُطِيقُ إِنِّي مَعَكُمْ قِيبَةَ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ دَعَوْتُهُمْ مِنَّا وَأَخْلَدَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْعَدُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كأن لم يَوَلَنَّ فيها فلا عَدْلٌ لِمَدْيَنَ كَمَا بَاعَدَتِ الثَّمُودُ وَلَقَدْ أَوْسَلَ مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَغْدُو طَغْوَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْدَهُ النَّارُ وَبِئْسَ الْمَوْعُودُ وَقَدْ بَأْوُوا فِي يَدِ غَلَطَةٍ وَيَوْمَ القيامة بئس ذو المرفود ذلك من أنباء قرار قصه عليك الناقاء وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عن آليتهم التي يدعون من دون الله من شيء من شيء لما جاء مربك وما زادهم غير تدبيب وكذلك أخذ عبك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذهم أليم شديد إن في ذلك آية لمن خاف عذاب الآخر ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نأخذه إلا لأجل معدود يوم يأتي تكلم رفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد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 ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كلمته سبقت من ربك نقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كل لما ليوفي أنهم ربك عمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت وما تاب معك ولا تطغو إنه بما تعملون بصير ولا تمكنوا إلى الذين ظلموا فتك النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا توصرون وأقم الصلاة طرفا النار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فَرَأَىٰ كان مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا منهم آتَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُوتُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأن, لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكل النقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل الذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إن منتظرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون افلا من الكتاب المبين إن انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن قصص بما اوحينا اليك هذا القران وَاَكُثِرَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الغَافِلِينَ اذ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجدين. قَالَ يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَكَذَلِكَ ربك رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تأويل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 اقتلوا يوسف ويطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب وألقوا في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له نحافظون قال إني لا يحذرني أن تذهبوا به وأخافوا أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن مصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأرحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباه شاء أن يبكون. قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما تولنا فأكلوا الذئب. وما أنت بمؤمن لنا ونحن صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بن سوَّلَتْنَاكُمْ أَفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبُوا جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعِينُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد الوه قال يا بشرى هذا غلام وأسرواه بضاه والله عليم بما يعملون وشعواه بثمر بخس دراهم معدوذة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمه متواه عسى أن يافعنا أو نتخذه ولداه وكذلك مكنا ريوسف بالأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ عشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وعودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوائه إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان كذلك لنصرف عن السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دوره وغلف يا, يا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهدك سوءا إلا أن يستطيع أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميص قد من قبر فصدقت, فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميص قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفرين ذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوته في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا منا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهم لمتكأ وآتت كل واحدة وَأَدَّتْ كل وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ خُذُوهُنَّ فَارْمُوهُنَّ وَأَغْلِقُوا عَلَيْهِنَّ أَفْوَاهَهُنَّ وَقُطِّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُدُّوا حَاشِرَهُنَّ إِلَيْهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَرَقٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَرَقٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ امْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ هَوَتْ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 تفرقون خير من الله والواحد القهاب ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم سميتمها أنتم وأباؤكم ما أعزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلآ إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 ياكلهن سبع عجاف وسبع سملات خضر وأخر يابسات يا أيها الملو أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أهوات أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وذكر بعد أمة أنو نبيكم بتأويله فارسلون سوف أيها الصديق أفدنا في السبع بقرات زمان يأكلهن سبع نعجاف وسبع سمبلات خضرو وأخرى يابسات وأخرى يابسات اللعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تسرعون سبع سنين دابا فما حصلتم فذروه في سمبله إلا قليلا مما تقولون.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 إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لما خنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائلين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 جهازهم قال تؤوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير الموزلين فإن لم تؤوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أبا وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون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 فصبروا جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم قال يا سفاح على يوسف وبيضعناه من الحزن فهو كريم قالوا تَالَ الله تَفْتَأُمْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَظًا أَوْ تَكُونَ مِنَ قال قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي الله اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما مَا تعلمون تَعْلَمُونَ يا بني يذهب فتحسسوا سمي يوسف واغيه ولا تيس من روح الله إنه لا ييس من الروح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببغاءة مزجاة وجئنا ببغاءة مزجاة فهو فلن الكيل وتصدق علينا.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 يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ظلالك القديم فلما أمجاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا